ثُمَّ قَضَى أَجَلَهُ فَأَجَلٌ مَّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ فَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ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 فقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظر.